أقبلت جنوك إلى إله يا حي ودار اسبي فور عندي فيما عالي ها جمال ابنتي كل دي حب الهواكي كل بعدنا نواهلا زي انا راح ما نقول بن ينتحي والمقال يا ابي قا لسو بين تمضي بريحة تترك الأحباء حيرة أزانيها. تغي حول ما لا لبثت دنو إليا في بهاء وعدنا زينا رحم قلبًا يتقي